كاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غابر الزنب وطابر التوب حديد لا إله إلا هو إليه المصير ما يدادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يطرر تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ونحزاب من بعدهم ونمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالقاطر ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم, أنهم أَصْحَابُ النار الذين يحملون العرش ومن حوله يتبحون يتبحون بحمد ربهم ويؤمنون به, ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تَّعَبُوا رَبُّ سبيلك وقهم وَاتَّقُوا سَبِيلَكَ ربنا الْعَذَابَ جنات وَقِ التي الْجَلِيمَ التي وأستهم ومن طلح من وأزواج وأزوابهم وزرياتهم إنك أنت الأزيز الحكيم وقيم السيئات وَجَاءَتْ سَيِّئَةٌ شِيْئًا إِذْ جَاءَ فَجَاءَ حِزْبٌ وَجَاءَكَ وَالْضَّالُّونَ إِلَّا الَّذِينَ كَفَوُواْ يُنَادُونَ لَنَفَضُ اللَّهِ أَكْبَرُ لَنَفَضِكُمْ أَفْضَلُكُمْ إِذْ تُدَعُونَ إِذْ تُدَعُونَ إِلَىٰ نِعْمَةِ ما زلت صن قالوا ربنا أمتلتنزين وأحليت نزين وأحليت نزين فأطعنا بجنوبنا, فأتوفنا بجنوبنا فهل لا لذلك بأنه إذا دعي الله وحذروا كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم وينزل لكم من السماء ربطا وما يتذكر إلا من يهيب فادعوا الله مخلطين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الزرجات ذو من على من يشاء من يوم الدين يوم مشنا يوم غزا زود يوم غزا زود لا يخسر الله المرشيد لما يملك اليوم لمن يملك اليوم Inna ilaha illallah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. Alhumzah. هذي لوقومون غرز الحنا فيك او مني نلبارين هنين ولا في عين يا ربي ما قينتنا حين و ما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من الذول لا يقضون لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثاروا في الارض فاخذهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم مرسلوا بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قضي جديد العطاب. ولخبر سلاموسى بِآيَاتِنَا وسلطان مبين إِلَى فرعون وهامان وطارون فقالوا ساحر كالساب فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا تلوا أبناء الذين آمَنُوا مَعَهُ واستحيوا لساءهم وما كيد الكافرين إِلَّا في ضَلَالٍ وقال في الأبن زروني موسى وليدع ربه إني أطاق أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكذر من كل متكذر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال رجل لَا تسرعوا لا يثم مؤمنه يثم مؤمنه رجلا أتفتلون رجل لن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فالي لتذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف وكذاب يا قوم من سلم الملك اليوم ظاهرين ملك كن ي يوم ثولا من تاس الله إن جاءنا ورأى فرعون ما وقال الذي آمَنَ يا قوم يا قوم إني أطاق عليكم مثل يوم قَوْمُ مثل جأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد وَيَا قَوْمِ إِنِّيَ أَخَاعُ وَأَلَيْكُمْ يَوْمَ السَّنَادِ يوم أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ما لكم من الله من عاصم وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلت قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير طلقان هتاهم كبر مقتل عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكذر جفار وقال إبراهيم يا آدم بني صرحا لأني لأني أبلغ أسباب السماوات السماوات السماوات فأطعن إلى إلى موسى فأطعن إلى إلى موسى وإني لا أظن كاذباً وكنانك يَا لَئِى كِرَاؤُ لَنَسُوهُ وَالَّذِي وَضَعَ فِي السَّبِيلِ وَمَا إِلَّا بِكَ اتبعون أهلكم سبيل وشهاد يا قول إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن لاحرة يدان القرار لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَلا نُذِكِّرُ إِلَّا بِهَا وَمَنْ أَمَرَ صَالِحًا مِنْ يورن ذا كونه حساب